قالوا الطيور ما بك وبمن معك قالوا الطيور ما بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قال طائركم عند الله بل أنتم